الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه من اجمعين ل والشروط ومتى يكون. كما تكلمنا على ل أ أنواع ب ك يكون كما ا ا ن ومتى ر ا وأنواع القتل ح ة و ن ل ت س ك اليوم ل ى ك ف ي ة القصاص و م الذي الجاني يستوفي كيف يختص من الجاني ومن الذي يقوم ب ا ل ق ص ا ص هل يقوم به الحاكم القاضي أ و يقوم به المجني عليه أ و و ر ث ة المجني عليه كما نتكلم ع ل ى الاختلاف فيه أ ي إ ذ ا اختلف الجاني والمجني عليه في ص ف ة من صفات ا ل ج ن ا ي ة من الذي يصدق هل يصدق الجاني ام يصدق المجني عليه أ و و ل ي ه قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله لا تقطع يسار بيمين أي لو ان إ ن س ا ن ا جنى على يسار إ ن س ا ن ا جنى على يده الشمال لا بد من القصاص فلابد أ ن تقطع اليد الشمال للجانب اليد اليسار ما تقطع اليمين تقطع د ل اليد س ليس ا وهذا مختصا ر ي ب أو اليسار ر ج ل كل ما له ما ي ويمين وأذن في اليسار في اليمين فالأذن هناك أذن الجثن وكذلك الجفن والمنفعه خ ر ك ل الصور لا هذه ي ط ف ي التي ا ي باليمين س ا ا ر خ ل محل محل ل ا ا ف م محل、اليسار. والمنفع المنفع ي غير اليسار ن تكون ي ت في اليسار تختلف عن المنفعه التي تكون في اليمين والمقصود من القصاص المساواه جنى على انسان في طرف فيختص منه في نفس الطرف فاذا قطعت, يسار بيمين أو قطعت يمين بيسار فلا تكون مساواه القصص وكذلك لا تقطع شفه سفلى وفيما بعليا ل ل أ ر اليمين باليمين عند الاعم الاغلب من ابناء البشر منافعها اكبر من منافع اليسار واعتماد الناس عليها اكبر على فقولها يسار بيمين. من اعتمادهم على اليد ولا شفة وكذلك العكس لا تقطع س ا ولا فيما ر في و ا ل ي ة بشفة س ف ل ا ل لا الشفة سفلة بالشفة العليا ولا جفن اعلى لاسفل وكذلك لا يقطع جفن اسفل بجفن اعلى ولا ع تقطع يقطع ك س تقطع جفن جفن بجفن وأنامل ل ت ت خ في تختلف باختلاف الأصابع ف وментahan مكانها من ا ل بعض كل الإصبع فيه ثلاث أنامل فلا انامل به يقطع فيه أ أخرى أهملة بأنهملة قلنا إذا تقطع أخرى من أولى الحالات ا ا يقطع في أصبع بأصبع آخر. في بعض آخر ل تكون في الايدي زوائد تكون أصبع زائدة في, اليد. وقد تكون الزوائد في الرجل فلا يقطع زائد بزائد في محل آ خ ر لنفترض أ ن ه قطع زائده من يده اليمين والجاني أو لتفاوث زائدة في اليد اليسار ما زائدة التي في اليد اليسار عن زائدة التي في اليد له اليمين نحن قلنا إن عدم القطع لليسار باليمين عن نحن إن في في في هذا عدم لليمين المصلحة تقطع حالات إجمالي باليسار بشكل هناك ما يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يسوي بين اليد ا ل م ق ط و ع ة ج ن ا ي ة واليد ا ل م ق ط و ع ة قصاصا لا يمكن أ ن يسوي بينهما في كل الصور ب س ه ي ل ل أ ن ا ل أ ي د ي تختلف طولا تختلف عرضا ث م ن ا تختلف ق و ة وتختلف ضعفا نعم أ ن ا ما أ ق ط ع اليد اليسار باليد اليمين ل أ ن هذا مضبوط ونحن قادرون على إ ج ر ا ء ا ل م س ا و ا ة بين ا ل ج ن ا ي ة والقصاص يمكن ان نقطع يسارا ب ي س ا ر ولكن إ ذ ا كان يد المجني عليه طولها يعني يبلغ ع ن ي ي خمسين سنتيمترا ويد الجاني ستين ب سنتيمترا هذا لا سبيل الى المساواه ة ف ي نهائيا ولذلك قال لا يضر تفاوت كبر وطول ا ل م س ا و ا ة في ا ل أ ش ي ا ء التي يمكن أ ن تضبط وتميز أ م ا تفاوت الكبر والصغر فلا يمكن و إ ذ ا كانت يد الجاني أ ك ب ر من يد ا ل م ج ن ع ي تقطع يد بيد ولا يضر التفاوت في الطول والقطر و ق و ة البطش وضعفه في والأنف الأصلي العين بالعين الجاني العدو قال تعالى بالأم والأذن بالأذن والسن بالسن النظر السن السن لقوله لغض عن عند سون أكبر من السن عند المجنع عليه وكما ذكرنا ا ل م م ا ث ل ة في هذا ما يمكن أ ن ت ن ظ ر ولذلك كان لا بد من خطر يد بيد بغض النظر عن المواصفات التي لا يمكن لنا ان نضبطها الجراح لها ع ش ر ة أ و ص ا ف أو أ عشرة م او أ أحد ع ش ر م اسماء للتقصير في بعض وقلنا إ ن الجراح كلها لا ق ص ف ي ه ا إلا فيها الموضحة ذ ه يقتص من ل ج الا ن ي يقتص ه لأنه وصل الجرح إلى العظم يمكن ضبطها إذ في ا ل ج ر ا ا الأخرى ح لا يصل الجرح إلى ع ظ م و ب ن من ا العسير ا ء ذلك ت ف ا ح ه اما اذا وصل الجرح إ ل ى العظم فالامر سهل توصل الجرح في ح ا ل ة القصاص في الجاني إ ل ى العظم فيمكن في القصاص فيه قصاص قصاص قال القدر الجراحة الموضحة طولان وعربان طولاً ولا يعتبر بالجزئية قال كيف يكون في يعتبر يعتبر ر أ س ي ن مثلا قد يختلفان كبرا وصغرا وربما يكون الجزء في أ ح د ا ل ر أ س الرأس ي ن الكبير ر أ س ا ل يساوي معظم الراس أ س ل فلو أغذت الأمور بالجزئية لأدى إلى ص غ ي ر أغذت ا ت ي ف الصغير ء رأس ك ا م ببعض بالجزئية ببعض رأس لو أغذت الأمور بالجزئية لأدى هذا إلى استيفاء رأس ببعض رأس إذا كان رأس أغذت لأدى استيفاء لو إلى كامل الإنتاني مثلا هذا إذا كان ا وكانت ا ل ج ر ا ح ة عشره سنتيمتر ت س ت غ ل ق نصف ر أ س ي معنى ذلك اننا سنستغرق نصف ر أ س ي الكبير وعلى العكس من ذلك اذا كانت ا ل م س ا ح ة وتاخذت نصف ر أ س ي الكبير سوف نستغرق كل ر أ س ي الصغير فلا يعتبر فيها بالجزئية وإنما يعتبر فيها ما هي المساحة التي أوضحه فيها فاننا نوضح في بالجزئية بالنتاحة النساحة التي الجاني وانما ما اوضحه يعتبر يعتبر هي نوضح ل ق د ر ا ل م س ا ح ة التي أ و ض ح ه ا في المجن عالجي نأخذ طول الجراحة عرضا في هذا لأننا سنصل إلى العظم لغض ويعتبر يعتبر وجدا في ا ل ق ص ا ط ل أ ن الموضحه هي التي توضح العظمه و ت ظ ر ه وتظهره ب ي ن ه ا العظلة ي يعني سنوضح م و ن ظ ه ما يهمنا سمك جلده أ و سمك لحمه المهم أ ن نصل إ ل ى العظم ولو اوضح كل ر أ س ه جاني اوضح كل ر أ س المجن عليه و ر أ س الشاج ر أ س الموضح أ ص غ ر من ر أ س الموضح ماذا نعمل لقد ن نأخذ ا رأس الجاني من ووضح رأسه كله. أن القانون هنا المخترضين نسلخ ل أن ج رأسه ونأخذ بالمساحة خفاه ولكن و من كان الجناية إذا شيء ق عرفنا ت على أ س ق وقد ط ع ر ف في الدرس الماضي الخلاف في الجسد م و ح ة في ا ل غير الراس قال ولو اوضح كل ر أ س ه و ر أ س الشاج أ ص غ ر استوعبناه إ ي ض ا ح ا ولكن لا يكتفى به طيب نتم من الوجه و ا ل ق ف ا قال له و أ و ض ح في ا ل ر أ س فنوضح في ا ل ر أ س وماذا نعمل في ا ل ب ق ي ة ا ل م س ا ح ة في المجني عليه ك ب ي ر ة ولا نستطيع أ ن نستوفي مثلها بالجاني قال في هذه الحالة قصة الحالة الباقي المودحة جميعها لو قلنا المودحة لو على لو في يؤخذ هذه أرش الموضحة مثلا يسوي ألف دينار. ما هو الباقي بالنسبة من أرش أرش أرش إيش وزع مثلا يسوي لقد استوفينا ثلثي الجراحه ة معنا الثلثين الأرش إذا بقي ثلثة كانت الجراحة أو ولو ا م م س ا هنا ح ة د ر ا عليها ولو كان في هذه ا ل ح ا ل ة هناك أ و ض ح كل ر أ س ه ب ا ل ن س ب ة للمجن عليه ولكن أ م ر عندنا م ن و ص ب ا ل م س ا ح ة فناخذ من الجاني بقدر ا ل م س ا ح ة التي أ و ض ح ه ا ولا يضرنا أ ن يكون في هذه ا ل ح ا ل ة بعض ر أ س ي ن ل ر أ س ل أ ن ا ل ع ب ر ة ب ا ل م س ا ح ة وليس بالعضو لكن ا ل م ش ك ل ة التي تقع فيما إ ذ ا كان ر أ س الجاني أ ك ب ر من ر أ س المجن عليه أنه سنوضح ي خ ت ل الموضع ل ف ا ب س ب ة للمجني عليه أ كل رأسه بالنسبة للجاني سوف لا نوضح كل الرأس. سنوضح بعض ا للجاني لا الرأس ل كل ن س سوف سنوضح ب ب ة نوضح الراس أ و نصف الراس سيبقى جزء من ا ل ر أ س بدون ايضاح أي ك من من يتحكم في هذه هل يتحكم م المجني في الجاني عليه هذه هل الحالة أن ق الخيار ا ل في هذا للجاني و ليس للمجني عليه الخيار فيه للجاني في له أن يأخذ هذه المساحة من أي... ليس له أن يأخذ كل رأس الجاني لأن رأسه أكبر. ولكن له لقدر المساحة التي من من لأنه الحق لأن هذه رأسه أن يأخذ أن يأخذ رأس أكبر أن يأخذ أوضحها رأسه أي من من مكان جميع جميع شاء طاحب الرأس هناك الرأس محل هناك أوضح جميع الرأس. فكل جزء من أوضح جزء أجزاء رأس الجاني هو فكل للخصاص وبناء ولو ب ن ا ذ اوضح ل شاء أ م ن ا ل الخلف المهمة الخيار للجاني وليس للمجنيد عليه أ م م ا شاء وإن أوضح ولو من ص ي ة من شخص وناصيته اصغر قد باقي ثمم من المكان بسم لأن الرأس لا إشكال هذا يوجد كله رأس في ولو اوضح ناصيه من شخص وناصيته اصغر من ناصيه مَجْنِ المجن ا عليه وجود أن منه يقتص ناصي من الرأس ما أصغر العبرة ثمم ومؤخره أثناء أ و أ ث ن ا ء ا ل ق ص ا ص قد يقع ز ي ا د ة في ا ل ق ص ا ص من المحتمل أ ن تقع ز ي ا د ة في ا ل ق ص ا ص رجلا اوضح إ ن س ا ن ا شق ر أ س ه أ ب ا ن عظمه قال أ ن ا أ ر ي د أ ن اقتص منه ف أ ر ا د أ ن يقتص من المحتمل أ ن يقع ز ي ا د ة في ا ل ق ص ا ص بدلا من أ ن يقتص منه بعشره سنتيمتر ا ق ت ص و ن بعشرين سنتيمتر ف ن ا ا ه وبناء هذا ما ذ ا يكون الحكم قال ولو زاد المقتص عمدا في م و ض ح ة على حقه لزمه قصاص الزياده ة الزيادة لزمه يعني هو كان صار جانيا بالنسبة للمسافة مقتص منه لتعمده لزمه مجنيا ثم وأما منه متى القصاص يقتص يقتص التي صار لأنه كان جانيا جني أن لكن ن بهذه عليه عليه بها لا فيها وأما لابد لا إشكال الزائف يقتص منه ا ل آ ن أم يقتص منه في المستقبل قال لا ما نقتص منه ا ل آ ن ل أ ن راسه مجروح ننتظر حتى يندمج ي جرحه وبعد ذلك نقتص منه ف إ ن كان خطا أ هذا إ ذ ا تعمد ف إ ن كان خطا أ أ و كان شبه عمد او كان عمدا إ ل ا أ ن الذي اقتص منه الذي هو كان جاني في ا ل أ ص ل ف ل انا ع ف و عن مال ماذا ي أ خ ذ هل ي أ خ ذ و ا ا ل ج ر ا ح ة لها قرش هل ي أ خ ذ مثلا كانت ا ل ج ر ا ح ة طولها ع ش ر ة سنتيمتر وزاد عليه خمسه ة الجراحة الآن ل ك ا خمسة سنتيمتر هل يدفع المال الذي يقابل ثلث ا ل ج ر ا ح ة يعني المقدار الذي زاده فقط ي ع و ام ل ج يدفع ع هل ورش الجميع؟, الجميع ما زيادة يصعى صفة فقط ليش؟ ق ا ل ل أ ن هذه ا ل ج ر ا ح ة ج ن ا ي ة ج د ي د ة كما لو جاء رجل آ خ ر وجنى ج ن ا ي ة جديده ة المسافة يدفع التي أرشى ج ن ا أم يدفع أرشى جميع ارش ل ج ا ح يدفع أ ر جميع الجراحه ة منزلة قال المقتص قال المقتص ق الفعل الثاني الذي فعله ينزل منزلة الشخص الآخر الجراحة قال ولو زاد وكذلك فعله ينزل عليه ولو على موضحة فيجب يدفع جميع أن في أرشى ح لتمه قصاص ا ل ز ي ا د ة ف إ ن كان خطا أ و شبه عمد أو عمدا و ع ف ى ا ل م ج ن عليه ا ل آ ن على مال وجب ارش كامل وقيل أ و ضعيف ب أ ن ه يجب عليه أ ن يدفع ق ص ة ا ل ز ي ا د ة فقط نحن مرة معنا النفس لأنه مباحث الجروح مرة التمالأ جمع الأطراف والقصات القصات في في لو ع ل ى و ا ح ك ا ق تتكرر ل و به ل على و الجنايه على النفس أ و ض ح ا ل أ ح ك تتكرر ا تقريبا م ج ن ا ي ة على الاطراف ا ل ج ن ا ي ة على الراس ب ا ل إ ي ض ا ح ولو أ و ض ح ه جمع عشر أ و ض ح و ا انسانا ت ف ق و ا ب ق ص ي ل ة من الوسائل اوضحوه قال أغضح من كل واحد منهم وكما م و ض ح مثلوها يختص ل واحد ن في م لو قطعوا طرفا واحدا ن ق ط ع و ا به ع ش ر ة اطراف لو عشرة على ش ر ة ع قطع يد انسان يدا و ا ح د ة ولكن كل واحد منهم جان فتقطع عشره ايدي في هذه اليد وكما لو تمالها رجال عشرة على رجل ل ف ق ت وكذلك ا يقتلوا العشر وإن ا همسان واحد تمالها ن صنعاء ولو لقتلتون و عليه آهل به ك في ا ل إ ض ا ع ولو أ و ض ح ه جمع أ و ض ح من كل واحد مثلها وقيل قول ضعيف ب أ ن ه يوضح من كل واحد قصه يعني ع ش ر سنتيمتر توزع ا ل ج ر ا ح ة على العشره فيوضح من كل واحد منهم واحد سنتيمتر ولكنه قول ضعيف نحن قلنا لا تقطع يمين تقطع لا لتفاور بيكار المصالح المحل وعدم ت ب ا المحل ي و المساواه ة طيب تقطع يمين بيسار إذا كانت ل شلاء لو على مسلول الشلاء هل تقطع يده الصحيحة قال لا ولا تقطع يد أو رجل صحيحة بشلاء وإن رضي الجاني وإن رضي به الجاني لأن الأمر ليس له الإنسان لا يملك、نفسه. ليس تقطع تقطع تقطع فقطع يقول يقطع جنع تعالى يد صحيحة بيد جانيا يده يده يد صحيحة رضي رضي به الإنسان أو وإن وإن أن نفسه يبي الصحيحة ما تقطع بالشلال ا لعدم م تقطع س وكذلك ا بينهما ة و لا يختص منه إ ن شلت يده أ و رجله بعد ا ل ج ن ا ي ة خ ط ع يدا مشلوله ويده سليمه لما ج م ء كانت يده س ل ي م ة لكن بعد أ ي ا م من الجنايه ة شلت ي د هل يده يختص من م شلت و ل قال لا لأنه لما القصاص ن وجب ك يده سليمة سابقة في كما والعبرة ذكرنا نظائر إ ذ ا كنتم تذكرون في حالات القتل إ ذ ا تغيرت صفه البقتون ا ل ع ب ر ة متى ا ل ع ب ر ة بوقت ا ل ج ن ا ي ة وليس بوقت القصاص وبناء على هذا نحن هنا ا لما جنى ولزمه القطار كانت يده سليمة. هذه اليد التي ولدمه سليمة جنى جنى يده هذه ه ب كانت غير قابلة لنا المساواة الجاني والمجن لأن بين غير يختص لعدم عليه في صفة اليد. فاذا ي صفة تغير حالها لا عبره ب ا ل ح ا ج المتغير و إ ن م ا ا ل غ ب ر ة بالزمن وقت الجنايه ة صحيحة ولا وإن رضي فلو بشلاء الجاني خالف صاحب الشلاء قال قطع يدي إلا صاحب تقطع قطع أقطع رضي يدي ي فذهب وقطع فلو خالف صاحب الشلاء وفعل القطع بغير إذن、الجان. ماذا يده صاحب بغير وقطع القطع نعمل؟ الجاني الشلاء فقطع اليد لا يستحق قطعها ا ل آ ن لا نقول لا يستحق قطعها ل أ ن ه ليس له قطع في ا ل ج م ل ة ولكن نقول لا يستحق قطعها لعدم ا ل م ت ا و ا ي بين اليدين في الصفات ولذلك قال فلو فعل لم يقع قصاصا لو راح قطع يده ا ل ص ح ي ح ة ما تقع قصاصا ولو كانت اليد ا ل ص ح ي ح ة أ ق و ى و يعني أ ب ل غ في ا ل ن ك ا ي ة في الجاني مع هذا ما تعتبر قصاصا المساواة أن إنسانا إنسانا بعدم وقتل ابنه ي قصاصا يقع يبقى يبقى فيه نكاية أبلغ ن المساواه ن يقع نعم طبعا مثال بعيد لكن المعنى إلى الأذان فلو فعل لم يقع ص ص ا وقع نأتي ونقطع د مرة بالمجنع ما ثانية الثانية الثانية قال لا ونقطع نقطع يده عليه أيضا يده بل عليه ديتها فهو يدفع اليد ة ي الصحيحه ويدفع م حكومة اليد الصحيحه ة ويأخذ الشلة、حكومتها. فلو شار القطع اشتميت هنا ليس في الدفع قد ي ص ط ي ح ا ن لكن لو س ر القطر وقطع يده الصحيحه وليس له أ ن يقطعها س ر القطر فمات صاحب اليد الصحيحه ما هو الحكم ق لو ن ا ل قطع يده الصحيحه ما ي ع ت ب ر قد ا ق ط ص ه ولكن ما ق ط ع يده ث ا ن ي ة مقابل هذه ل أ ن ه اصلا ما ق ط ع يد يسار ليمين ا ل أ ص ل طيب ماذا نعمل يدفع الديه سنحظ أ ن ه مات سرت ا ل ج ر ا ح ة فمات المجني عليه قال فلو افترى فعليه قصاص النفس、نفسه. لانه ما في سببه وما كان له ان يقطع هذه اليد ولم يقل قصاصا فقطعها كان مستوفيا لحقه ولا شيء عليه و إ ن مات الجانب ا ل في رايه لاذنه في القطع لكن إذا قالوا قالوا, قالوا, قالوا ما ه ا قطاطا فقطعها وما بشي أما قالوا قالوا هل فلا حقه أن يغير شرع الله تعالى في الأحكام أ ن يقول اقتصاصا ط ع ا ي ل ف في الأحال الأولى من ا إذا قطعها إ ذ بغير حال ا ا ل ث ن ي إذا بإذنه إذا قطعها إذا قال اقطعها ولم يكن ق ص ا ا ص ما ع ل ي ه اقطعها فوجهان شيء وإن قال قصاصا قال أ ح د ه م كما ا الأوجه وهو قطع ب ه الإمام ا ل ب غ و ي أن ذ ل ك ل ا يقع على المجني عليه ي قصاصا على ا بل ل ء ما يعتبر قاتلا للاذن ولكن يجب عليه ا د ي ة لكن هل تقطع الشلاء ب صحيحه ة بشلاء يا ج م ا ع ة لا تملوا من هذه الصور أ ن ا قلت لكم في ب د ا ي ة البحث هذه صور ق ض ا ئ ي ة هذه ليست كالعبادات وكل واحد منكم يجلس يستمع للصور التي تتكرر معه في اليوم عشر مرات أ و عشرين م ر ة أ و م ئ ة م ر ة و ربما أ ك ث ر من هذا لا و إ ن م ا صور ق ض ا ئ ي ة هذه أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م في الجنايات وهكذا يطبق الاسلام في دوله الاسلام فهذه صور جنائيه يعني ربما يتردد في ولكن كل نفس من أ ن ف ا س ن ا نبذله من أ ج ل أ ن يطلق ا ل إ س ل ا م ومن أ ج ل أ ن يحكم ا ل إ س ل ا م ولا نياس ولو لم يبق إ ل ا مسلم واحد على وجه ا ل أ ر ض يجب عليه اضعاف ذ ه ن ي أ ن ه يعمل ما بوسعه من أ ج ل إ ع ا د ة تطبيق أ ح ك ا م الاسلام العبارات التي يمكن يقولها ا ل إ ن س ا ن والتعاليق في الطلاق مما تمر ولكن هذه احكام ا ل إ س ل ا م في تلك المواضيع وهذه المواضيع وأما أنها هل يمينه يمينه إذا الصحيحة بالشلة الشلة بالصحيحة؟ قال ما الصحيحة بالشلة المماثلة الشلة الصحيحة يدا الصحيحة الشلة قلت لكن لعدم نعم نعم صحيحة تقطع تقطع نقطع تقطع قطعت قطع تقطع لا مانع من هذا وتقطع الشلاء من يد أ و رجل ب ش ل ا ء وبالصحيحه إ ل ا في ح ا ل ة و ا ح د ة ويده شلاء قطع يمين إ ن س ا ن ص ح ي ح ة ويمينه شلاء قلنا تقطع الشلاء بالصحيحه ولكن أ ه ل الخبره الأطباء ا ل ى أ ط ب ا ء قال الاطباء لو قطعن يده الشلاء ما ينجمل جرحه ففي هذه ا ل ح ا ل ة يمتنع ق ط ع الشلاء لا ل أ ن ه ا شلاء ولكن ل أ ن ه سيترتب على القصاص منها أ م ر أ ب ل غ من أ م ر ا ل ج ن ا ي ة أ ل ا وهو الترايح ة إلى النفس تقطع الشلاء ل ا فتقطع ب ص ي ح إ ل ا أن ي ق و ل أهل النفس خ ب ر ة لا ي ق قطعت ط ع الدم إذا قطعت الشلاء بالصحيحة بل ت ن ق أفواه العروق ولا ت د يؤدي مما الموت إلى طبعا إذا قطعت بالصحيحة لابد إذا لا الشلاء من ر ض الصور ا م المجني ج ن لأن ي عليه عليه يده قطعت ل ا ح ح ي ة ذ ا الشلاء قطعت من من يده في فلابد هذه الحالة ض التي أ أرشان ن هناك بين لا يطلب للشلل يقول الصحيحة واليد الشلاء الصور ما يد فرق من يمكن أ ن تقع ويختلف فيها في الوصف بين العضو الجان وعضو المجن ي عليه أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن الجاني سليم ولكن المجني عليه في تشنج عنده ب أ ع ض ا ئ ه وهو الذي يسمونه بالاعتم أ و أ ع ر ج ليست يدا شلاء و إ ن م ا كانت رجله فيها عتم أ و أ ن يكون ساعد أ ق ص ر من وضعه الطبيعي الا يسمونه عتم قال يقطع عضو سليم لاعتم و أ ع ر ج إ ذ لا خلل في العضو صحيح فيها شيء من التشنج لكنها عضو مستعمل ليس كاليد الشلاء الشلاء عضو غير مستعمل فيه شيء من العرج العرج صحيح ما يستوي م ع ا ل صحيح ولكن هو على ا ل ج م ل ة رجله يستعملها ويستفيد منها ولا تعوقه بينما يد الشلاء لا ف ا ئ د ة فيها واليوم القدم لا ق ط ع ص ح ي ح ة بشلاء ولكن تقطع رجل ص ح ي ح ة برجل عرج يقطع سليم باعتم و أ ع ر ج طيب في بعض الحالات تكون ا ل أ ي د ي من رؤوس ا ل أ ص ا ب ع فيها شيء من الجفاف فتصير ا ل أ ص ا ب ع سوداء أو أ ن ه او خضراء ل ق ل في ة الدم فيها وهو أ م ر معروف عند ا ل أ ط ب ا ء قال ولا أ ث ر ل ق د ر ة أ ظ ف ا ر وسوادها فلو كانت اليد س ل ي م ة لا يوجد فيها شيء واليد ا ل ث ا ن ي ة التي جنت أ و جني ة عليها فيها شيء قال ما في فرق بين اليدين مثل العرج والعتم, كالعرج والعتم قال والصحيح قطع ذ ا ه ب ة ا ل أ ظ ف ا ر بكلمتها ي قطع ذ انسان ه ما عنده أ ظ ف ا ر في يده جنى على إ ن س ا ن في يده أ ظ ف ا ر تقطع يده بتلك اليد لان ا ل ص ف ة في الجاني أ ق ل من ا ل ص ف ة في المجني عليه دون العكس لا تقطع يد ه فيها أ ظ ف ا ر بيد لا أ ظ ف ا ر فيها ط ب ع ا لما نقول لا يقطع ليس معنى هذا أ ن ه ليس عليه شيء عليه ا ل د ي ة في هذه ا ل ح ا ل ة على ما سياتي معنا, سيأتي معنا تفصيل كامل للديار ما هي د ي ة اليد وما هي د ي ة الرجل وما هي د ي ة العين وما هي د ي ة ا ل أ ن ف ي د ي ة الاذن كل شيء حب من أ ع ض ا ء الجسد له د ي ة وما لا د ي ة له فيه ح ك و م ة و س ي أ ت ي معنا تفصيله ان شاء الله نعم. والصحيح قطع ذاهبة وعرف ا وشللا كاليد ل لا ذ ك ر صحة ي ق ط الصحيح بالأشل ويقطع الأشل بالصحيح ويقطع و ع بعد ذلك الشلل ب ا ل ن س ب ة للذكر قال هو منقبض لا, أو يكون مشكل من لا ينقبض ب ط أو يكون عكسه مشكل ي لا هذا يكون فيه شلل وبناء على ذلك لو جني عليه لا بد من ا ل م م ا ث ل ة في الصفات على ما ذكرنا لا صحيح بيد شاء لا ي ق ط ع ذكر بذكر صحيح و ل ا أثر للانتشار و ع د م ه كونه ينتشر أو لا ينتشر له ا ينتشر ذ ا لا علاقة له بالقطاب ص ا د ف ي ق ع فحل فيقطع لأن لا علاقة للشهوة أو في هذا الموضوع ف ي فحل بقصي وعنين وهو العاجز عن الوطن ويقطع أنص صحيح وهو ا ل ذ ي فقد شم ل أ ن ا ل ع ب ر ة ليست فقط بكونه يشم و إ ن م ا ا ل ع ب ر ة ب ا ل ه ي ئ ة ا ل ظ ا ه ر ة ويقطع أ ن ف صحيح باخشم و أ ذ ن وتقطع أ ذ ن سميع ا باصم ليست فقط بمجرد ل بالعيئة الظاهرة أذن فتقطع أذن الأذن في الأذن لا س م وإنما ع قطع فتقطع عين أذن في ح ح بحدقة ي ة ع ي لأن العبرة لا م م ا ث ل ة نهائيا ل ح د ق ة ب ا ق ي ة لكنها عمياء فهل نقلع أ ذ ن ا صحيحه ة لحدقة قال ما عينه صحيحة بحدقة عمياء لحدقه ة عمياء على نوع من أنواع القطاع تكلمنا من فيما م في العين ونحن لو ل واذهب ب ع كيف يقص م ي ا تفصيل العين ق ا لا ل تقلع عين صحيحه ة بحذقة القائمة ب عمياء العين كاليد الشلة فلا لأن تأخذ ا ا ل بحدقه ص ر مراجب يرى ة القاسمة عمية أعلم العين والله العين التي لا يرى بها يعني التي يعني أو لأن البطر ل ا في عمياء ي ن بخلاف ل ا س ع ع والشم وتأخذ ا ل م بالصحيحة بها رضي إن لانها دون حقه ولا لسان ناطق لاخرس س ن ناطق باللسان أ هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ع ض ا ء أ م ا ب ا ل ن س ب ة للسن كيف ي ق ط ع في السن والسن بالسن قال وفي قلع السن قصاص لا في كسرها في يقطع يتبع العظام قلنا إذا كثر العظم مصطل ذلك وبعد من أرشم كثر أقرب وفي السن كذلك إ ذ ا ق ل ع سن ت ق ل ع سن ولكن لا ت ك ق ر السن بعدم إ م ك ا ن ي ة الضبط في الاقتصاص بالكسر وفي ق ل ع ت سن قطاص لا في ك س ر ي ا ولكن السن ليست كاليد وكالعين و ك ا ل أ ذ ن و ا ل أ م ل أ ن ا ل إ ن س ا ن لو قطعت يده م ا يخرج له يد أ خ ر ى ولو قطعت اذن ه م ا تخرج له أ ذ ن أ خ ر ى لكن لو ق ط ع ا ل سن له ح ا ل ا ت هناك ح ا ل ة ي م ك ن أ ن ا ك حاله تم تقويم تقويم تقويم تقويم تقويم تقويم تقويم ت ق و م تقويم تقويم تقويم تقويم تقويم ت ق ي م تقويم تقويم تقويم تقويم ت ق ي م تقويم تقويم تقويم تقويم ت ق و ي و ي م تقويم تقويم ل ق و ي م تقويم تقويم تقويم ت ق و ي ق و ل و ي ق و ي م ت س و ي م ت ق و ي ر ل م ي ص غ ر و م ا ق د ي ا ل أ و ن ا ن ق ا ل ف ي الحال م ل ا و م تقويم تقويم ت ق ي م تقويم ت ق ق و ي م و ل ا دية ل أ ن ن نتحقق ن ا لم أ هل س ناتي ل أ ن ه ربما ع و د مرة ث ا ن ة ونقطع ا ص ص ا ولا ديه أن هذا العمل له خاص على ما تفصيله وحرامه دية أن ق سنا مباشره لاننا ل ن لا نعلم هل ستخرج له س ن بعد ذلك أ م لا تخرج له س ن حاليا لا قصاص ولا د ي ة على هذه السن فاذا جاء وقت نباتها فهو ا نبات السن التي قلعت ولم يصغر الان آ ن بأن سقطت ل ب و و ا ق ي ع د ا دونها أنا نباتيها وقت و فنعرف أنه لانه م تنبث سقطت ن دقية أ افسد أن أهل الأثنان لأنه أ السنة تنبث تنبث هذه قلعها التي لماذا جاء الخبرة وقال لو لم تنبث لماذا لم تنبث جاء أهل طبيب المنبت مكان النبات ولذلك سوف لا تنبت ا ل س ن قال في هذه ا ل ح ا ل ة يجب القطاط على ا ل ج ا م ب السن للسن لو نبتت السن ا ليس كذلك ولكن بما أ ن ه افسد المنبت صار كما لو جنى على سنه بعد الاصغار ففي هذه الحاله ة نختص ن م طيب كيف نقتص منه يختص يختص منه الآن ولا يختص منه بعد أن ولا قال الآن بعد يبدو ل أ ن ه ما يعرف كيف يتشفى وصف القطار للتشفي ي ت ش ف ى المجني عليه من الجاني كما جنى ذاك عليه لا بد للمجني ع ل يتشفى ه ي منه من اجل أ ن يقوم العدد بين الناس وتصطلح أ ح و ا ل معاشهم وحياتهم ولو اقتصدنا له في صغار قال و ل ي أ ن اقلع ت ص أ ق سن الجاني ما يتشفى الصغير قال ننتظر حتى يكبر وهو الذي يقلع سن الذي جنى عليه ولو ا الحال لا يقتص في ي له س ف في التوفية له للطغير بل بلوغه صغره هي اي ينتظر لان قلع ا ا في ت ش قال ق ولو ل سن مسغور قلع انسان اصغر بدل اسنانه نحن قلنا في الصغير يقتص منه لانه افسد المنبث وسوف لا تنبث له سن لكن هذا الذي اصغر اسنانه بعد ان جني عليه فلعل السن المره الثالثه على افتراض وقوعه هل يسقط القصاص ام لا يسقط القصاص قال لا يسقط القصاص هذه نعمه جديده من الله تعالى بها عليه وقلع سنا لا بد ان تقلع سنه كما لو شرح واندمج الجح لا بد له إ ن شاء ان اختصر ان شاء ان يعفو, يعفو على ما سنذكر تفصيله ان شاء الله هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ س ن ا ن ب ا ل ن س ب ة ليد ل اليد لها حالات غير الشلل والقطع قد لا يكون ليد قد يقطع أصابعه قد يده ق ط ع ي من الكوع قد يكون الجاني ليس له اصابع قد ي ك ولكن ن ا ع س نجني عليه له ي س ل أ ص ا ب ع ف ل و قطع يد ا ل ج ا نقصت ي معنى ط ع أ ا ب ع و ل ي س أصابع ما يده تماثل ق يكون للجاني ثلاث أصابع والمجنع اصبعا ه هو كاملة وقد العكس فما هو الحكم في هذه الحالة وقد يكون قال هذه ت يده إ ص كانت ناقص الخنفر م ث ل او أ أ ي اصبع من ا ل أ ص ا ب ع فقطع كاملة قطع يدا ك ا م ل ة ا ل أ ص ا ب ع قال ف إ ن شاء المجني عليه فله أ خ ذ ا ل أ ر ش و إ ن شاء قطع يد الجاني وعليه ارش الاصبع اما أ ن ي أ خ ذ ا ل أ ر ش و إ م ا أ ن يقطع يد الجاني ويتبع أ ر ش ا ل إ ص ب ع مثل كسر العظم فيما لو قطع من فوق المكان الذي قطعت منه يده ولو قطع كامل ن ا ق ص ة كان القطع ن ا ق ص ة فان شاء المقطوع أ خ ذ د ي ئ ه اصابعه ا ل أ ر ب ع ه المقطوع ا ل آ ن له أ ر ب ع أ ص ا ب ع و ق ا ط ع يده ك ا م ل ة الان كامل قطعه ن ا ق ص ة إ ن شاء المقطوع اخذ اصابعه الاربعه ولا اشكال في هذا ح ب الدي الناقصة لا الجاني يده يستطيع يخطع يد أن ل أ ن ا ل ط ا ب ع ه كامله ماذا يعمل قنوط الخيار في صور إ م ا أ ن ي أ خ ذ ي ئ ت اصابع اربعه لسته سعات يقول أ ن ا اريد قصص أ خ ذ ي ئ ت ا ل أ ص ا ب ع وسنعرف ي ئ ت ا ل أ ص ا ب ع عند ا ل كلامي على الديان وهذا لا إ ش ك ا ل فيه قال أ ن ا اريد قصص ان تقطع يده لا ي تمكن من هذا ل أ ن يدك ناقصه يده س ل ي م ة جنى جنى ارتكب الحرام ارتكب الحرام ف تترتب عليه احكام اللائق به لا بد من هذا لكن أ ن تقطع يدا س ل ي م ة ل ي د ا ن ا ق ص لا ما يصير لكن يحق له أ ن يقطع أ ص ا ب ع ه ا ل أ ر ب ع ة ف إ ذ ا قطع أ ص ا ب ع ه ا ل أ ر ب ع ة معناه ابقى له المنابس, أبقى له المنابس. الاصبع الخامس لا حق له فيه إ ذ ا لقط الاصابع أ ص ب ع أخذ أ ا ل ا ل تجب عليه له ح ك و م ة المنابذ ل أ ن ه ترك له المنابذ من عليه ترك له المسافه ما بين الكوع وما بين منابذ الأصابع و إ الاصابع أخذت سيأخذ دية دية هو ل أ ص ب للمنابس ع وليس ل يأخذ دية يأخذ دية إيش؟ يأخذ يد ا أ الأربعة الأصابع الأربع ولا اليد لأن يأخذ أخذ دية دية نقطة يده、ناقصة. يأخذ دية الأصابع الأربع وفي م ما ن لأنه ا ا قال ب ت ه يأخذ دية دية أخذ أخذ ل ا أ خ ذ حكومة و ا في ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة ما أ خ ذ د ي ة و إ ن م ا قطع ا ل أ ص ا ب ع ا ل أ ر ب ع ومن عليه بالباقي وبناء على هذا لا بد له من حكومه ة حكومة فإذا إن يأخذ لا لا أخذ المنابت لا ي لقط إن ت د ن وبالحالتين طيب وفي الحالتين يجب ح ك و م ة خمس الكف ل أ ن ه هو ترك للجاني اصبعا كاملا مع ذنبه بينما ذهب من يده المنبت ث والمنبث ع للأصابع الأربع قطع أصابع م خمس حكومة حكومة خمس من خمس لم ل الكف له له الكف لأنه الجاني ولو قطع كفاً بلا بسوء كفاً ترك كفه فيجب يصبه وتجب فلا قصاص ة م الا يستطيع يقطص أن ا ه أ ص ب ع ن ه ان ئ ي ا كامل يقول أن تكون ق يقول أقطص تقطع قصاصة ص أصابعه أصابع صحيحة أصابع لأنه أن أن لأنه أن ولا لا لا فيها فلا إلا بيده يستطيع له منه ليست يد كف الجان ككف المجني عليه طبعا في هذه ا ل ح ا ل ة لا بد له من ا ل ح ك و م ة ولو قطع فاقد الاصابع كامله ص و ر ة م ع ك و س ة قطع كفه واخذ ديه الاصابع فاقد الْأَصَابِعِ كَامِلَةً المجنعي قال لنا قَطَعَ من الاصابع وهو من الجاني قطع ل كامله ف فقط و ل ليست فيها قال لابد ل أ ا فيها ب ه ذيئة ا أ لأخذ ص ا ب ع ذيئة يقطع كف الجاني و ي أ خ ذ د ي ة أ ص ا ب ع ه الخمس أ ن ه ما شفى نفسه بقطع اصابع الجاني المجمع التخصيل السابق ليس لكن في لزيادة、عضو. ولو شلت عضو أصبعاه في ق ط ع د ا كاملة فإن شاء ا م ل فإن ج عندنا ي لقطع ل طابع ا ا ج ي الثلاث التليمة وأخذ وإن شاء وأخذ أسبوعين في عندنا صوره يعني من صور الخلاف ب س ي ط ة نذكرها ت ت م ة للموضوع نحن قلنا الباب الذي معنا ك ي ف ي ة القصاص والاختلاف في بين الجاني والمجني عليه قال لو قدم ا ل ف و ف ا جاء انسان الى ج ث ة ل أ ه ملفوفا ا بالقماش بالكفن فرجع السيف وقطعه خدم سيفه وقطعه قطعتين قدم الفوفا بعد ان قطعه زعم قال هذا انا ما قطعته كان ميتا يعني ا ن ه م ي ت و ش ر عند ا ل ن ا س كثير في نفوسهم س م ج ب و ل ة على الجنايه ر أ ه ملفوفا ق ط ع ه لكنه دعا انه ادعى حينما ملفوف أ ن ا صورتها بالكفن وليس من الضروري أ ن تكون كفنه و إ ن م ا مجرد تمثيل راى جسما ملفوفا فقطعه نصفين ثم زعم قال أ ن ا لما قطعته كان ميتا ومات بقطعي من الذي يصدق والولي قال ق ا لنلعب قال حيا ل ف ا ه ن ل معه فجاء وقطع من الذي يصدق الجاني و ا ل م ج ن ع ل ي قال لا صدق الولي بيمينه في ا ل أ ظ ه ر و إ ن كان ملفوفا على ه ي ئ ة التكفين لماذا قال ل أ ن الاصل بقاء ا ل ح ي ا ة ل ي س اصل في ه أجل جسم ان ه فيه أنه ميت أصل فيه أنه أن حياته وأن ح ي ب ا ق ي ة وبناء على هذا فيصدق الولي بيمينه、طيب. ولو قطع طرفا وجعم واحد وقال وكانت وضعوها شلاء قال شلاء قطع نقطه قطع قطع قطعت تقطع طرفاً قطعت بعد يعرف فأجد إنسان أنا ما وكانت أن يده يده إيد والصاحب و أو ل قال ي المجني عليه قال كانت يده ص ح ي ح ة من الذي يصدق قال فالمذهب تصديقه إن أنكر أصل ان ل ل ليش قال س ا ظاهر م ة في عضو إذا ك ر ق انكر ل قال عضو ظاهر ثلاث هذه يد أ ص ل ا ل س ل ا م ة في ا ل عضو ا ل ظاهر ليش قال لأن المجني عليه على, يقيم بينا على أن يده الصحيحة. هذه الأمور لا يقيم بينا يده صحيحة باستطاعة كانت ادعى أن أن هذه فكونه تخفى فكمه ولكن ذ ل الامور يستطيع يثبتها من الظاهره من السهل ان يثبتها الانسان وان يبينها ا نعم ولو قطع ولو ر ف وزعم نقصه ف ا ل مذهب تصديقه ان انكر اصل السلامه في عضو ن ظاهر و إ ل ا فلا يصدق بل يصدق المجني عليه أ و قطع يده إليه ورجليه فمات, قطع ورجليه فمات المجني عليه وزعم الجاني, الجاني سرايه يعني بسبب آ خ ر جاء إ ن س ا ن وقتله جاء إ ن س ا ن وقتله ومات السرايا من الذي يصدق ويش ا ل ث م ر في هذا ا ل ث م ر في الخلاف أ ن ن ا إ ن قلنا إ ن ه مات بالسرايا فتجب على الجاني دييه ديه النفس و إ ن قلنا مات بسبب آ خ ر تجب عليه ديتان ل أ ن اليد ده نصف ديه، اليدان فيهما دييه و ا ل ر ج ل ا ن فيهما دييه ف فيه ي أ خ ذ الولي ديتين من الجاني من الذي يصدق يصدق الجاني ان ي ص د قال ي و ل م و ا ي ق ه الظاهر فتجب ديه زعم سبب اخر للموت غير القطع قطع يده ومات اذهب عليه ع ل المجني ا الصورة الولي قال ا باسترايا ت الولي ا ع ت ي د ه وماك دخوا واحد وقتله. وما مات مات بسبب اخر سبب ق ت ل ه وما ع ا ت ب الان ا ا ل ص و ل ة وان مات بسبب اخر دفع نصف بي ولو ن ع ك س اوضح ل م أ و موضحتين في مكانين ورفع الحاجز بينهما, الحاجز بينهما. وزعمه قبل اندماجه ل قال ل ه أنا ا ا رفعت ح ز قبل الاندمال يكون الجميع والنجمع أثناء جراحة يكون واحدة ولكن ي ان ي ك و ه ا ل ج ا ن يجب ان يكون هناك ج ه لانه ك و ن ه ن ل ا ي ج ك و ن ه ا ك ل ا ا ك و ن ن لانه يجب ا يكون ه ن ل ه يجب ان ي ك و ث ب ت ا ه لانه يجب ان يكون ه ن ك ل ه ج ب ان ي ب ان ي ك ن ه ا ل ج ب ان ي ب ي و ن هناك جهد ل ا ن ج ان ي ج ان يجب ان يجب ان ي ان ي ج ا ح د ب ه ذ ه ا ل ج ر ا ح ة و ق ي ل ي ث ب ت له ان ي ان ث ل ا ث ة أ ر ش ولكنه قول ض ع ي ه فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم و إ ن شاء الله في الدرس القادم نتكلم على من يثبت له ا ل خ ص ا ب